ثمانية عشر استمع إلى الكلمات ثم أكمل الحروف الناقصة من القائمة الآتية كما في المثال خرج شجرة، جسر فحص مسح حذف دخان خلق ساخرة